بسم الله الرحمن الرحيم الا اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 لاستعليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم